ق وَإذا ق إ الصَّناتِ قك سد وَإذا ق إ الصَّلَاتِ قكُ سَلَ يرونَ سَن يذكُلونَ الله إَّا قَدين مذَبذَ بين بَ ذَلكَ ل إِه أُولاءِ وَل إه أُ وَمَ يُقد للَّهُم يا أيها الذين آمنون تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النبي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 وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ وَمُتَعَفِّفُونَ عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُّضِلُّوا فَق وَريدون أي فَدلِق بينب الله وررسوله وَيقولونَ أؤمن ببع وَويقولون نؤمن ببعض وَكفرُ ببعض وَريدون.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 وَكَانَ الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا دَأَتْهُ الْبَيِنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فبما ن قضهِم م ساقهُ وَكُفرهم بآيات الله وَقدَت لهِم الأبيا أبيغيرِ حّ وَقهم قُ بَلْ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَدِينًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مُوسَى يَمُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلتنهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسعون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك, أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم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 يَقُولُ لَهُمْ شَاهِدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ غَنّوا ضَلَالًا بعيدا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 والرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 امن الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكينا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم هجوره ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَدْعُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إليكم نوراً مبينا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ كَمَا يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ رَجُلٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وهو يرثها إن لم يكن لها وند فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم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 ولا الحرام ولا الهدى ولا القداء ولا الهدى ولا وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّنْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِذِّ وَاتَّقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَال وَرِيمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُرْتَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بهم قبلكم إذا آتيتموهن أدورهن, أدورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عملهم وهو في الآخرة من الخاسرين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 ما يريد الله ليجدع عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ما يريد الله ليجدع عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 بين قص ولا يدري من انكم شنان قوم من على الا تعدلوا اعدلوا وقربوا التقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همقوا منهم. وَنَبَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَا قَبَلِ إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أَثْنَيْ عَشَرَ رَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقالَا اللهَّ إِي مَاكُمْ لإِنَّ قَْتُمُ الصَّلاةَ وَتَيتُمُ الزَّكاتَ وَمَتُمْ بِعوسُد وَمَْتُمْ بِعُوسُد وَزَرْتُمم وَقَرَبتُم اللله قَرضًا حَسَلَ لَْ كَِّرٌعَنْكُم سَاتِكُمْ لَ كَِّرٌعَكُم سَياتَِكُمْ وَلَْدَقِلَنَّكُم دََّّاتِ تَدِل فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَذَارُنَّ تَتَّبِعُونَ عَلَى خَاءٍ منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا اننا نصرنا اخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه فاغرينا بينهم العداوه والبغض الى يوم قيامه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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ق الفمَ يَمِْكُ مِنَ اللهَِّ شَيْئًا مِنَّ إن رَادَأَ أن يُهْنِكَمَسحَ بَنَ مَرّيَمَ وَعَُّ وَمَنْ فِي الأغْضِ دَمِعَ وَلِلَّهِ مُن كُ السَّماواتِ وَالْأَغْضِ وَمَا بَنَهُماَا يَخْلُكُ مَا يَشاء واللهَّهُ عَ كُلّ شيءَي قَدير وَقالَالََةِ يَهضُ وََّ صَار نَحْنُ أَبَنَا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 وَنَذِير وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يقوم من دَخُلُ ل عق مقسَةَِّ كَتَبَ الله لَكممْ وَلا تَتَدّ على أَدَبارِكُم وَلَا تَرتَدّ على دَبَادِكُمْ فَتَو قَلبُ خَاسِرِينقالَوا يَمُوسَائَِّ فِيهَا قُم دََّينَ وَإِنَّ لنَّ دَخُدهاَا حتىَ يَخُردُ مِنْهَا وَإَِّ لنَّ دَقُنهاَا حتىَ يَخُردُ مِنْهَا فَإ يَخُردُ مِنهَا فَإَِّ دَخُِون.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 فَذَهَبَ أَن تَمُرَّ بِكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 تيهون في الارض فلا تاس على الله <أكبر>. الله <التصفيق>